بلغنا إلى قول الله جل في علاه ادخل عائفة قالوا سلاما انتهينا منها قالوا قال أبشرتموني على أما السانية الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قلنا بأن هنا في قول الملائكة بشرناك بالحق والحق هو الوحي من الله جل في علاه. بشرناك بما قدر الله جال في أولا كلام متين إن شاء الله يعني يكون في آخر الدرس في آخر الدرس إن شاء الله خلاص أي أسئلة بعد ذلك سأجعلها آخر الدرس قالوا بشرناك بالحق والحق هنا ما قدره الله جل في علام وقضاه الله جل في علام بأن يكون له الولد وقلنا بأنه حتى مع انعدام الأسباب فإن الله على كل شيء قدير وإبراهيم عليه السلام كان قد تعجب جدا أن يرزق الولد بعد طول عمر وبلغه الكبر والأسباب التي هي موجبة لوجود الولد غير موجودة هي غير منعدمة كليتا لكنها ليست موجودة على التمام والكمال لذلك قال هنا أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما توشرون قالوا بشرناك بالحق فإن هذا هو الذي قضاه الله وما قضاه الله لابد أن يكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضلون قال يعني قال ومن يقنط قراها ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزه ومن يقنط من رحمه ربه فتح النوف في جميع القران وقرأ ابو عمر ابو عمر اسف وقرا ابو عمر والكسائي يقنط ومن يقنط قال ومن يقنط لكنهم كلهم قرأوا من بعد ما قنطوا وفتح وأيضا خارج عن آبي عمر قال ومن يقنطوا ليس فتح النون ولكن بضم النون وهذا كله على اليأس ولا يأس من روح الله إلى القوم الكافرون فالقنوط القنوط منكروا منكر على من يقنطوا ورحمة الله رفلا وهذا الإنكار لأنه جاهل صفات الكمال لله للإفعالان جاهل صفات الكمال يعني هنا الآن المأخذ الرئيس في هذا الباب أنه ما يقنط إلا من أساء الظن لا يقنط إلا من أساء الظن وإساءة الظن بالله مهلكة وهي من صفات المنافقين والمشركين حيث قال رب العالمين الظانين بالله ظن السوء تكملة للآية الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعجبوا وفي رواية يضحكوا ربكم من عبادي يقنطون معقول قرب غيري يقنطون مع قرب غيري. والله جعل رحمته من الرياح التي تثير سحابا فساقه إلى برد ميت فاحياه به وأنزل من السماء إماما فأحيى به الأرض بعد موتها، لذلك قال, قال ومن يقنط برحمة ربه إلا الضالون، هنا رده الملائكة قالوا بشرناك بالحق فلا تكم من القانطين، كأنه قال أبرئ أساحتي، وكيف, وكيف يقنط من عرم برحمة الله دل في علاه وأعلم الناس برحمة الله وغنى الله، وأيضا علم بكرم الله وجود الله جل فعلا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتوا فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتوا فاستكسوني أسكم يا عبادي انكم تغطرون بليل والنهار وأنا أغفر الذنوبة جميعا فاستغفروني أغفر لكم هو علم من, حل... علم من السنة الكونية بأن الله جل فعلا على كل شيء قدير وأن الله لا يترك عباده وأن الله جل فعلا إذا أراد شيء قال له كن فيكون لذلك لما قالوا بشرناك بالحق بما قضاه الله وأنت تؤمن بالقضاء قال قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين من اليائسين من رحمة رب العالمين والذي يائس هذا هو الشيطان والذي يائس أو يقنط أحدا هو أشد شيطان من هذا الشيطان ولذلك الرجل من من يسرين لما مر الرجل ويعصي الله يقول أخصر اتق الله يقول خليني وربي ثلاثا حتى قال له يقنته قال والله لا يغفر الله لك أبدا فجمعهم الله جلال فعلاء فقال أكنت بيع بي لمن أم كنت على ما في يدي قادرات عزبتك وغفرت له ومن يقنط من رحمة, رحمة ربه إلى الضالون كيف يقنطه ويعلم بأن الله جلال فعلاء قد رزق, رزق الحيتان في البحر حتى النمل في جحرها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستودعها مستودعها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها كيف يقنطه من يعلم بأن الله رحيم السماوات الأد ورحمهما من يقنطه ويعلم بأن الله جلال فعلها حي كريم إذا رفع العبد يديه يدعو فإن الله يقبل دعائه ويستجيب له إن الله الحديد الكريم يستحي يعني أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين في الوافع يردهما صفرا ذلك قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضلون وهذه أيضا فيها ما فيها من من الحصر قال فما قال فما خطبكم أيها المرسلون طبعا كما قلنا أن البشارة كانت بعد إزالة الهم والغم وبيان أيضا هنا بأن الأخيار أبرار لا يقنطونهم رحمة الله إلا في علاه قال فما خطبكم إبراهيم بعدما يعني امتلأ قلبه طمأنينة وزال عنه الخوف بل وازداد عليه الخير بأنبشر بالغلام العليم فقال فما خطبكم أيها المرسلون يستفسر لأنه يعلم أنهم لا ينزلون إلا بأمر من الله وإن أمرهم الله امرهم لامر جلل وهم الذين قالوا آآ آآ قال قالهما كما قال جبل لمحمد صلى الله عليه وسلم قرئ عليه الايات وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك قال فما خطبكم ما شأنكم ما امركم لما اتيتم لما نزلتم ولا تنزلون الا بأمر قال ما خطبكم ايها المرسلين وما قال ما خضبكم أيها المرسلون فأقرأ لهم بالرسالة أنهم منازلوا إلا بوحي وأنهم منازلوا إلا معوضة حق فهذا ذهب الملائكة لا يتحركون إلا بإذن إلا بأمر قال, قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون قال فما قطبوكم أيها المرسلون قالوا إنه سنة طبعا هنا لابد أن ألفت الانتباه لأنهم أتوا إبراهيم عليه السلام على هيئة الرجال على هيئة الضفان على هيئة الرجال ولذلك أنت ترى بأن الله أعطى القدرة والقوة للملك أن يتحول من صورة إلى صورة وكان أكثر ما كان يأتي الصحابة الكرام على صورة دحية الكلبة فيسأل ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم قال فما قضوكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين هنا يتعلم بأن الله ليس مظلام من العبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مسقال ذر كان جزاء وفاقا وأجرا تباقى بأنهم من إجرامهم واستهزائهم برسل الله وتجرؤهم على محارب الله و... وأيضاً اختلاف الفطر بالنسبة لهم تبديل الفطرة فإن هذا دلالة واضحة لدن على أنهم أطلق عليه في الكتاب أنهم مجرمون إنه سنة لقوم مجرمين إلا آل لوطن لم لمنجوهم أجمعين الحق هنا الاستثناء ليس متصلاً الاستثناء هنا ليس متصلاً بل هو استثناء منقطع والمعنى هنا قال... قالوا إنه سنة لقوم مجرمين لكن الا لوط ان لما رجوم اجمعين لان قال من جنس المجرمين اللوط حشاهم ثم حشاهم ليس من جنس المجرمين لذلك لما قال قالوا ان ارسلنا لقوم المجرمين الا لكن هرسناء منقطعه المستثنى هذا هو استثنا منه قالوا إن أرسلنا لقوم مجرمين إلا آل لوط يعني لكن آل لوط لم نجوهم أجمعين وهذا من قدر الله جل فعلها قال إلا واستسنى إذا, إذا استسنى هنا القلوب تقف لماذا؟ فبيان الملائكة إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين المعنى إننا لم نجوهم جميعا الا امراته قدرنا بالتجديد وباكر بن عاصم قراها قدرنا من قدر الله جل في علاه والمعنى هنا قضينا انها من الهالكين الا على لوط قال الا امراته قدرنا, قدرنا قضينا ولا راد لقضاء الله جل في قدرنا إنها لا من الغابرين يعني هي من الهالكين الباقين في العذاب الأليم هي من الغابرين من الهالكين الباقين في العذاب الأليم إلا قال لوط إن نمي نجهم أجمعين إلا امرأته وفيها فعيدة في أصولية هنا وهي مساءة الاستثناء تكرار الاستثناء التكرار الاستثناء العطف عن الاستثناء وأنه يصح إلا قال لوط إن لمنجهم نجهم أجمعين إن لم قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون فجاءوا أيضا متخفين جاءوا على سورة بشر جاءوا للوط عليه السلام على سورة بشر فلما رأهم لوط عليه السلام تعجب فلما جاء آل لوط المرسلون قالوا إنكم كن قال إنكم قوم منكرون غير معروفين لست من هذه البلدة ولا البلدة بجانبها من أنتم؟ قال انكم قوم منكرون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون يعني أتيناك بفصل الخطار اتيناك بفسل الخطاب وبينا لك كيف سيكون مالهم قالوا بل هناك في مكان في بالحق واننا لصادقون قال إن لم رأت وقدرنا إن ألمنا الغابرين فلما جاء لوط آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون عندما قال إنكم قوم, منكرو قوم منكرون كما قلنا أنكرهم لأنهم ليسوا من البلدة وجاءوا على هيئة, على هيئة الرجال لذلك قام قوم إليهم يهرعون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كان فيه يمترون بما كان فيه يشكون بما كان فيه يجادلون بما كان عليه ينظرون قالوا بل جئناك بما كان فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون يعني أتيناك بالحق من عند ربك أتيناك بما أراد الله وبما قدر الله لنفعله أتيناك بالحق وإنا لصادقون وهذه طمأنة للوت عليه السلام فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون أمرهم الله العرب أن يسيروا ليلا ولأن الناس اجتمعت كلماتهم على الذهاب إلى يأخذ أصحاب لوط قال فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أذبارهم ولا يلتفت لنكم أحد حيث ولا يلتفت لنكم أحد ومضوا حيث تؤمرون وقسم بالله وقسم بالله وقسم بالله وقسم بالله وقسم بالله, بقسم بالله أناك لم أفترتش الفتره صراحه ما عملت شيء والروض صوت ما نقول سمي خمس زي يوم احمد حس بالمركبه قالوا بلجئناك بما كانوا فيه يمترون واتنيناك بالحق واننا لصادقون فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا التفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرهم. هنا أيضا تأتي هذه المسألة إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه جاء الملائكة على صورة الرجال فقام هؤلاء الذين انتكست فطرهم ومالوا شهوة للرجال فأتوا لوط عليه السلام أتوا لوطا يهرعون يعني يريدون, يريدون أضيافه قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين يعني هؤلاء بناتي للزواج إن كنتم فاعلين لكنهم قوم منكرون قوم منكرون بهت قوم تبدلت فطرهم فأصروا على ما هم عليه فكان العقاب الأليم قال إنكم قوم منكرون وهو يقول ذلك على وجل لأن لوت عليه السلام يخشى, يخشى عليهم من قومه قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإننا لصادقون وهذا أيضا إفصاح عن هويتهم إفصاح عن حالهم فعلم أنهم رسل الله جَلَّ فؤاد واتيناك بالحق اننا صادقون فاسري باهلك بقطع من الليل واتبع اضرهم فيها سنيه السير بالليل لان الله يطول يطوي الارض بالليل ان الله يطوي الارض بالليل فاسري من الليل واتبع اضرهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرهم. لا يلتفت حتى لا يحن اليهم فان الله سينذر عليهم عذابا قريما رفعهم جبريل الى السماء ثم قلبهم. ثم أنت الرئيم حجارة من سجيل قال وقضينا إليه ذلك الأمر أن أدابر هؤلاء مقطوع مصطحين يعني الباقي منهم سيكون هالكا في الصباح نقف عند هذه الآية ونكون قد ختمنا الدروس اليوم بفضل الله جل في علاه شكر الله لكم صبركم وثابتكم، وثبت شكر الله لكم إحسانكم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طلب العلم، ونسأل الله في عاليه أن يشكر لنا ولكم، ونسأل الله هو الذي وفقنا إلى ذلك، ونسأل الله أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا. القنوط من ضعف الإيمان القنوط من ضعف الإيمان ولأنه قال إلا الضلون إذا أراد الله شيئا هيا له أسبابه حسن السير عدم الالتفات فالالتفات قد يكون فيه العذاب نعم لو فيها سئلة تفضلوا بهذا ختم الله لنا دروس اليوم أخونا الفاضل يقول أنا أدرس المذهب يقولنا أخوة لماذا لا تقرؤون كتب الإمام الشافعي لماذا تدرسون كتب متأخرين هي محتمدة عندكم أليس تدرسون مذهب الإمام الشافعي وطبعا أنه هو مسألة الرجوع إلى كتب المتأخرين هذه فوائدها كثيرة جدا وأنهم أتقل للمذهب وأعلم بالمعتمد الذي هو من قول الإمام من غيرهم لكن الحق أنا أقول علم المتأخرين بالنسبة لعلم المتقدمين ظل الرأس ظل الرأس وعلم المتقدمين علم يربط الطالب المتعلم بالدليل بالأثر علم المتأخرين علم يربط الطالب بالإمام أو بمن ينقل عن الإمام فالباون واسع والفرق شاسع لذلك الذي يريد أن يتقن عليه بالإثنين عليه بالإثنين وأيضاً لابد أن يتعلم على من يتقن مسألة الأدلة لأن الذي يتقن مسألة الأدلة ويتدرب على طريقة الفقهاء وبعد ذلك على من يتقن مسألة الأدلة يريد أن يبني الملكة الملكة الفقهية لا تبنى إلا إلا بالأدلة والارتوات بالأدلة ولذلك الجويني نفسه قال نحن لا نقلد الشفعي فوافقت اجتهادنا اجتهاد الشفع